وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد مازلنا نتحدث عن الإيمان تحدثنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه اليوم نتحدث عن الرسل ايه رسول الله يعني ايه رسول الله لو ربنا مش هكلمنا كلنا يعني لازم يكون في واسطة في التبليغ ده معنى الله عز وجل بسورة قال عمران يقول ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمس الخبيثة من الطيب ده بالابتلاء وبالمفحان وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب مش كلكم تطلعوا على الغيب لا ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء فآمينوا بالله ورسله يجتبي من رسله الله بيختار زي آخر سورة الحج الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا واختار سيدنا جبريك ومن الناس اختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الملائكة على رسول البشر فاستفاء واستفاء من الله سبحانه وتعالى طيب يبقى لازم يكون في وسطه في التبليغ بيننا وبين الله اه يعني احنا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بايه ايه الحلال ايه الحرام ايه الصح ايه الغلط نعمل ايه ما نعملش ايه مين اللي هيقول لنا لازم ربنا يبعت لنا رسول مرسال من عند الله عز وجل اه طيب احنا نؤمن بقى برسل الله طبعا وإلا بقى كذبنا بالله والإيمان زي ما قلت لك أن تؤمن بالله وبما أخبر به الله هنجي لصورة البقرة ثانية ليس الضرة أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن كنن من آمن بالله بس خاص عملنا بالله؟ وده الأسان أه. الله قال ايه؟ ولكنن الضرة من آمن بالله؟ أه. واليوم الآخر حاضر والملائكة والكتاب والنبيين حاضر هذا ما ربنا سيدنا جبريل لما نصل على النبي صلى الله عليه وسلم سيح مسلم وقال له ما الإيمان يا رسول الله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر الشره وخير فقال صدق فعشان كين احنا بنؤمن بالرسل الله نؤمن بالرسل الله وكلهم اللي ربنا يقول لنا مما بعثته انه حضر رب هذا رسول من عند الله عز وجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليصفه هؤلاء الرسل الرسم ونبعده بالعاصمينة يعني فسورة النساء الله تبارك وتعالى يقول يا أولادنا آمنوا آمنوا بالله ورسوله آه آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يغفر بالله وما لئيك وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اللعفر بالله وما لئيك وكتبه ورسوله وَرُسُلِتْ فَلْسُ الرسل دول يعني وضعوهم ايه يعني يعني ايه يعني اخنا ام الملايكة مخلوقين من نور طب والرُّسُل دول مخلوقين من ايه لا دول بشر دول بشر زينا بشر مثلنا بالضبط يعني يأكلهم ويشربهم ويناموا ويتجوزوا زينا بالضبط لكن يتخلقوا عننا ايه بقى الوحي الوحي اللي ينزل علينا الله تبارك وتعالى في سفر الإفراء عندما قال وقالوا لم نؤمن لك من نلعب فلان وقال لم نؤمن لك حتى تبجرا لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنث من نخيل واعنا تقف الجبال امغارا خلالها تجير او تساقي بالله وملائكه القبيله او ترقط السماء ولمن من الرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقراه او او او الذين عشان المؤمنين قل رب عليهم محمد عليه الصلاه والسلام سبحان ربي هل كنت انك بشرا رسولا بشرا رسولا اه بشر بس رسول مين موصفه في التبليغ بس خلي بالك هو وصف التبليغ فقط لكن في الدعاء والعلاقه مع الله مش محتاجه وصف بمعنى ويسألونك عن المحيط سوره البقره قل ايما اذ تعتذر النساء في المحيط ويسألونك عن السماء قل اصلاح الله مخير ويسألونك ماذا يُنفقون؟ قل العفو. مس يسألونك؟ قل. يسألونك؟ قل. أو؟ لا تشتت الضقرة. وإذا سألك عباد لعمي ما تيجي لا. فإني قريب أجيب دعوات الداعي إذا دعاني. فليستجيب لي والمؤمنون لا الله يرشدنا. ما فيش بين العبد وبين الله في العبادة في الدعاء. في الاستعانة في التوكل لا لا لا لا لا مع الله مع الله مفيش واسطه ومفيش غلو في هذا يعني احنا شفنا بعض في العصور الوسطى كان بعض القساوسه بيبيعوا الجنه اسم طريق الغفران واحد هو انا عايز حته الجنه يقول له خد الحته اللي على اليمين وخد الحته اللي على الشمال ودي كام ألف فكان واحد بقى طلع ذكي جدا في الموضوع ده وكان بيعامل مبلغ بسيط جدا يعني فراح بيقول له انا عايز حته في الجنه قال له بكام قال له يا راجل روح انا هديك بس عاده ما خلاص تديني جهنم خذ شويه مرجيني مش فاضي قوي دول جهنم ما دي جهنم معاك ده هياخدها يبقى انا عايزها انا ده ما تخدها من غير فلوس يعني هاخدها من غير فلوس حتى أقول له لا خد ده او لا خد الفلوس وديني جهنم بس خدوا جهنم وخلاص ده بتاعتي ده انا حر بقى هيجي واحد يروح يشتري حته في الجنه يقول له تعالى هتشرب كام واللي ما يدفعش ايه ما تديني مش شرط <تصفيق> انا خارج بره لا دي بتاعتي خالص انت ما ناخى ما يجي مش انا خارج خلص جهنم خلاص إذا أحسن أنت عفواً لكن لو أنا كذا إيه؟ ما فيش الأمر ده. لا لا لا لا بين ال... يعني بين الله وبين العبد مفيش فيش وسطة إلا في التبيّغ عار، لكن في الدعاء لا وإذا خالك عباد عني فإني قريب أجيب دعوات الداعي إذا دعان لي أجيب لي والمؤمن بي لعلهم يرشدون لكن بشر وما بشر إن شاء ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بشرا رسولا الكهف. ربنا في اخير يقول لي قل انما انا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم مثلكم يعني يعني زيكم الله امر بقى يوحى الينا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الينا انما الهكم اله واحد بس بشر مثله طب بشرية يعني ايه يعني يعني يحس دينا عارف ازاي لما نجيب رص إذا ربنا يدعاك لنا الرسول يقول لنا الحلال والحراب والصحة والغلط أصو بعد كده حقول لنا اقتدوا بيه اعملوا جايه طيب مش لازم يبقى جاي عشان اعمل زيه إنما أنا مش حاسس بي أنا هعمل زيه ازاي ما ينفعش عبر عندنا إنت لو كان ملك لو كان مش زينا إنما ده بالضبط بالضبط زينا ازاي هو طبعا قاعدة عامة لازم يكون الرسول ده رجل مفيش رسول إبرأة ما فيش لان الاصل ده المرأة الشرف ومرأة دور تاني بتقديه خالص غير الراجل المرأة لما خلق مش موضوعنا بس سرعة خلق الراجل بطبيعة الرجولة وبأعضاء الرجولة لوظيفة الرجولة وخلق المرأة بطبيعة الأنوثة بأعضاء الأنوثة لوظيفة الأنوثة انها تنجب انها تربي الأولاد انها تراعي الزوج وتشوف البيت جبير. شغل كبير شغل كبير اول اول انت واجبته واحد يعمله ده حيبتع كام اني سايبوها شغل وقعب يضحكوا عليه بحرية المرأة وإلى أخير فالله سبحانه وتعالى جعل الراجل بطبيعة الرجولة اللي فيه وظيفة تناسبه في وتناثب طبيعته فما ينفعش امرأة تبقى مصول لأن امرأة هتدلغ نسالها إزاي للناس وتحتكد الجماهيل إزاي وتنزل تكلم الناس وتبقلق سبيل الله وتؤذى وتنضرب وتسالق وكذا وكذا وكذا وبعدين تقول بغزوات ومعارف وفتوحات ما ينفعش المرأة مش وظيرة مرأة دي خلق خل ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره الانبياء وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم رجالا رجالا نوحي اليه مفيش رسول امرأة إلا اذا كان واحده طالعه في دماغها تعمل كده في حاجات في حاجات غريبه في امرأة زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله مرقه الرجل اللي مسترجله دي ملعونه والعياذ بالله كمان انتوا ملوقين في الراجل اللي بيخرب في دي في أمريكا هنا عندنا هنا بره بيقوى يعني في في مسجد في صمات جمعة واحدة جاية ومحجبة داخلية مش عربية ومصرة انها تخطب الجمعة مزنوقة تقوم الجمعة ايه ايه حاجة انت عايزها ده قالت اه ليه مخطبش جمعة مش معنى الرجل هو اللي بيخطب الجمعة انا عايز اخطب الجمعة طب ويمكن واحدة مخطبها دوري معلش شو اللي قاعدين ده بعضهم قال قاله والله صح ومرة صاحة ما تجينا يلا يا حاجة تبتيل على الله تجد قد تبتيل الله والعياذ بالله بقى في الجامعة اللي ذات ما واحد تبقى ذاتك حلها حل ذكاة حل حيعمل ايه اللهم خلاص يطلع الخطيب يخفض روح جيره بليس باعي دعانه مع بق يطلع الخطيب يخفض وقالين دي ما, ما تعلق على الخطبه ولا ما تيجي تعلق نمشي ونشبه مجلوقة الخطبه خلاص لكن شوف اللي اللي تتحور وتخير شو بتخيل ازاي سبحان الله عظيم حيات جريبة يعني لما واحد يخش الختة مش بتاعته مش مش هتنفع لما بخش الختة مش بتاعته مش هتنفع فبشر يبقى بشر قبص رجل رجل رجل بالرجولة يعني قف في ذكورة وفي رجولة القرآن لما بيتكلم عن الرجولة بيقولها كففة عشان كده بنقول ان كني رجل ذكر وليس كني ذكر رجل يعني لم تكن مليون ذكر فيهم كمراد رجل بمعنى ايه خفا و... وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى سورة القصص قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قام اتبع المرسلين سورة ياسين الاخر. طيب البشر دول الرسل لازم يكونوا زينة بمعنى يكلم يأكل يأكل عشان نتعذب منهم بقى إذا لما يجي نأكل زي ما قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله فما تعمل زي الشيطان؟ انت أنت بتخطركم الشيطان هناك في الحج يعني كربه صدامه بالصومه تبي تعمل زيه وتدخل بالشمال انما نأكل باليمين ونأكل بثلاث صواعق من شغل المعرفة والله على نأكل بثلاث صواعق وبعدنا عصوابعنا بعد ما نأكل فينا ولا يدري أحدكم أي محلة البركة حديث البخاري ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم إلا أنهم إيه لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق حتى يقولون المشي في الأسواق سنة من سنة الأب يحترم يشتري ويرضع مع زوجته برضو تقول أنا ما أجلس بس ما أقول لا أنا تفضل بصره وهي مشي عشان يمشي كل حاجة تروح تشتريها لكن سنة من سنة الأب يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله لما اتكلم عن سيدنا المسيح عيسى ابن مريم ما عايز يقوله هو مش اله قال انهم ايه هو وامه كانوا يأكلان الطعام سورة صوره المائده فاناان يأكلان الطعام يبقى لازم ايه لازم بيخرج بيخرج يبقى زي يأكل الطعام ويخرج عشان كده هتكون عضم قال طب لو من صوره طبيعه الناسوت ولا اللاهوت ولا طبيعه الناسوت من غير لاهوت ولا الاثنين لان برده مدام دام بياكل وبيشرب يبقى فيه اخراط يوم يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي نخرج خشوا برجلك الشمال وتطلع برجلك اليمين وتستند بإيبك الشمال وما تطوّنش جوّه ما تطوّنش جوّه على أدب ضغرة الميهة أو أدب الإخراض لبقى لازم يكون بشر ويكون زينا بيأكله والله عز وجل في صورة الأنبياء يقول وما جعلناهم, وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لا لا دا بيموتوا دا بيموتوا الأنبياء بيموتوا زينا بالضبط يجلهم بالموت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أتسلم عن سيدنا عليه حديدنا الليبه عن صورة الزمر يقول ص وانهم يميتون زعم النبي وربنا بيفاول عليا النهارده الناس لما تقولها تقول لها يا اخي انت فاكر ان ده حتيموت بتقول لي موت ايه يا عم الشر مره بعيد انا ما اعرف قالك مش من اسيلك بالسته دي انا طبعا مش من الموت لسه بدري يا عم انا لسه شباب بقول لك ايه طب ايه زعلك من ايه ربنا بيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الزمر انك ميتون وانهم يميتون زعقتني يا محمد طب لا والله ايه. إنه بفكرني بالموت والله جب الله كل شيء لأن حادث الآخرة شوفوا كفاره في الآخرة عملوا إيه؟ اللي في الآخرة بقى كفار. يا ليتها كانت القاضية يا ريت الموت يجي ويخلص علينا. بس هيجلهم لا. بديش موت الآخرة خلاص؟ لما نبي نتكلم في الحال الآخرة إن شاء الله في الشريط اللي جاي اللي بعد اللي بعد اللي جاي هنتكلم عن الآخرة. بدهشبو بدهشبو ما يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى خلاص خمسة. لان احنا لنا موكتان وحياتان شرط البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا يعني عدم الحدي وحيا فاحياكم حدي حياة ثم يميتكم اجي اثنين موت ثم يحييكم اثنين حياة سورة غافر وقالوا ربنا انا ثلاث نتاين واحياي ثلاث نتاين يعني كنا عدم لو هنموت اجي موتين وحان عيش في الاخرة في الجنة ان شاء الله يبقى اجي حياتان يبقى مفيش موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمت بالموت على صورة كبش خروف ويزبح بين الجنة والنار بذلن الى امه ايه لا موت مش موت خلاص. ثم يقال يا اهل الجنة ايه حيات بلا موت يا اهل النار ايه حيات بلا موت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزمهم مقالات فريبر بقى مفيش ده ما فيش مفيش بقى احد اخنا موت لكن هنا في الدنيا الرسل تموت طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيبنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسورة في, في سورة ان رسائبنا النبي عليه الصلاة والسلام حيموت حيموت ده واحدة كمان جاب, جاب حاجة يعني اشتحالة سورة الانبياء يقول الله تبارك وتعالى وَأَنَّ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ أَفَإِنَّاكْ او قتل او صوت قال عنون صوت عمران وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل اف الناس او قتل ما يحصلش اللي قتل ما يحصلش ليه لانه ربنا في سوره الناهده بيقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ها. وإن لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل لكن الإذا لا عشان يبقى قدوة دي سورة قال العمران وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُهُ قَدْ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اللي سورة ل... الأنبياء وما جعلنا لدشر من قبلك الخل حساً إِن يا محمد صلى الله عليه وسلم فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم لاختباركم بالشر والخير فتنةً وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون لكن شوف سورة الأعراف، وما محمد إلا رسول فلقد من قبله رسل أفعل ما؟ أو قتل؟ إيه؟ انقلبتم على أعقابكم، ومن انقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا، وسيدل الله الشاكرين. لكن في لفظ صيب الحياة، صلى الله عليه وآله وسلّم وبارك عليه سيدنا محمد. ربنا لما تكلم عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما محمد ذكر مثل إيه؟ من إيش؟ وَمَحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَرْنِهِ الرُّسُلٌ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أفا إِن مات؟ محمد عليه الصلاة والسلام أفا إِن مات؟ محمد صلى الله عليه وسلم لكن في سورة الأحزاب لقد كان لكم في محمد؟ لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تفرق إيه؟ لما ذكروا بالنوت ذكروا بالإسم ولما طلبوا مننا اللي احنا نقتددين ذكروا بالرسال إلا احنا متعلقين بايه بشخص ولا بمنهج؟ هد هل منحب يسير بن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ومقتدين دي لكن تعلقنا وتمثقنا بإيماننا الذي لا يتزعزع. بالرسالة اللي نزلت عليه هل معنى ان النبي ما اننا نشيب الرسالة دي لا هذا المقصيد بقى لقد كان لكم في رسول الله الرسالة اللي نزلت عليه اسوة الحشب لكن هو النبي يموت او قتل ما هو مقتلش لكن يعني انقلبتهم على اعقابك ليه؟ ليه؟ النبي يموت او يقتل انت ما تنقلبش على عقديك انت ما على المبدأ ما على الايه؟ على الدين ما على الدين طيب يموت يموت الرسل اه؟ يموت زي ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن وما دعانا لباشر من صديق الخلد افق المتة فهم الخالدون كل نفس البائقة في النفس طيب يقول لنا, يقول لنا برضو طيف نعمل ايه في الموت ونعمل ايه عند لحظات الموت قلتم بقى وصور بقى واشتم وسب والعن وقول ليه يا ربي ليه ليه الظلم ليه ليه ليه الأسوأ ليه ليه يا ربي ليه وتاخد اللي حلت وسمعنا مش عارف مين ويسر السباية ويسر ياخذ الكبير ويقضوا زكاة مالية في ناس بتعدل على اللقاء في ناس بتعدل على الله ما في ناس مش مؤمنة في القضاء الله يسألوا لا حسلم بالمكتوب ولا حرب اذاك م يجب لنا في الأفلام بقى واحد مدأتاً ولم يقول لها مش ممكن ما فدأ أشيء. لا اههه لا اهه تبا انت اخر مي يا عالم انت هكذا الحق بعد قد ايه مثلا يعني انما المؤمن المسلم الم... اهه ان لله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وقلت لي خيرا منها لا حول ولا قوة الا بالله الا بالله الذين اذا اصبتوا المصيدة قالوا ان لله وان اليه راجعون وانت عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الممتدون سلطة البقرة إذا الرسل بشر بيأكلهم ويشربهم بيموتوا بيتجوزوا ليه؟ عشان يوريني بقى اتجوز ميه وتعامل زي مع امراطي مش خضوة مش خضوة هو لي حاجة هو ما عملهاش مش ممكن ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول بقدر أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا آخر صورة الرأي وزرية أزواجًا وزرية وما كان الوصول الفياتير بآية من إلا بإذن الله. يبقى الرسول بالزواج آه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عشان يقول إن الدوّز ازاي وبنختار مين وعلى ايه وفرح يكون إزاي وحياة مع مراده والبيت تكون إزاي. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته؟ ازاي؟ بو البيت ازاي كان بيجامع يعني سبحان الله اللهم صلى الله عليه وسلم عادينا محمد كل واحد فينا يقولك ايه يقولك انا عندي افرار الشخفية معلش دي حياتي الشخفية ما حبش حد يعرف الجامع ده من حياتي وفي جوانب صح كده زي جامع مثلا العلاقة بين الزوج وبين زوجته العلاقة البنسية يعني ما حد يطلع عليها اتواقا فالصالحات وخانيكات وحافظات للغيب بما حفظ الله بصورة النساء الوحيد اللي ملوش أصرافه سيد النبي صلى الله عليه وسلم فكر فيها كده مفيش ولا جالب من حياته ما مش معروف ازاي كان بيأكل ازاي كان بيشرب ازاي كان بيخش برت المية ازاي بينام ازاي بيضحك ازاي بيعيب ازاي بيجمع زوجته شوف شوف مفيش دوانج مخفيه في حياته اطلاقا الوحيد اللي معلوش اسرار اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدة محمد ياهر وده عشان مين عشان انا وانت عشان انا وانت نعرف كل حاجة عنه اه بس كلها بأساد بقى لان ما يتعذبش سيدنا ده مع السلام وتبقى حياته كلها قدامنا مكشوفة كده ومع ذلك ما حد بياخد بيها ومع ذلك كل واحد ماشي بمزاجه وانا عايزه بيعمله لا لا الوحيد اللي معلوش اسرار عليه لأن لازم حياته تبقى نتشوفه قدامنا كده نضحق خالص خالص عمد ردار سمتينه عشان ايه نشوف نقتدي نعمل ازاي ها ها عشان نجمع حتى نأخذ اجر الطوال وهكذا فالرس البشر بيتزاوزهم بيأكلم بيشغبهم بيناموا زينا بيناموا عشان يقولي بقى اذا اتيت موجعة فتبجي على شفقك الايمن وبعد كده بتأمي زينا تاعي ثم اقول بسم الله الرحمن الرحيم وابعث جنبه كذا كذا كذا كذا كذا قبل ما اقوم من مكاني اعمل ايه ثم في حلمه تبص حاجه بعيطه اعوذ بالله من الشياطين اعوذ بالله من الشياطين اعوذ بالله من الشياطين تكف على تاركه ثلاث مرات تكف من غير ريق تكف من غير ريق لكن طبعا تخلي بالك لو انت نايم وزوجتك نايمه جنبك يبقى شوف الموضوع ماشي ازاي يعني تقوم زوجك لا بيزعق والله من الشياطين تقول لك وانا مش هيقوم يعني تحاول بقى انت بعيدها كده او اقول لها انا انا عامل ايه يعني لكن يبقى نعمل كده طيب امم نمم بنوم ازاي يا رسول الله ونقول ايه اه طب نلبس ازاي يا رسول الله لا تلبس باليمين اقلع بالشمال يعني دايما تلبس الفردة اليمين سفرينا لما تقع تقع على الفرده الشمال منهج حياه مش رسول نازلين بيعلمونا منهج حياه بيجي منهج حياه احنا متعودين ان انام معلش بقولك ايه كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه انا حر بقى انام على جنب على دماغ على اساس انت مالك لا ماله مالنا بنعمل ده ليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمتم من شيء يقربكم من الجنة الاوامركم به وما علمتم من شيء يقربكم من النار الا نهيتكم عنه حتى الحاجات الصغيره اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول لك لما تلاقي فرده واحدة من الشرشب ما تلبسهاش تلبسهما معا او تخلعهما معا هم فاده لما شوف حاجة عجبتني يا رسول الله اقول إيه عند أخوي ولا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله عشان ما تأخد شقوق تقول عند أخو تقول إذا ما لك أنت إيه صعدك حلو كذا وشايفة كل الأيام دي ولا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله رحت عند أختي شوفت أية ما شاء الله كذا مش هدوس إلا ما شاء الله إذا أنت أختي ما لها عيال كذا مدرجين وضغط فاتس ولا ي ما لها عيال مفتكين عليهن من, من بلى لي العيال كذا ولا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله مارك الله لك يا أختي صرت كذا فأيونا إذا قلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا, لا قوة إلا بالله يعلمنا يا سيدي الرأسنا عشان هو نشر لما يجي يستغرب من الموضوع لما نعودش يقول ياه أيوه ينطري سويد يا لهوي ينطري سويد يا لهوي ينطري سويد يا سبتي أو مثلا هنا في أمريكا واو وليه كده طب ما نعنج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستغرب من الموضوع يقول ايه سبحان الله سبحان الله قدرت نرجع له عليها لكن حرمناها سبحان الله على برده فده الشيخ مسلم كان بيقول سبحان الله لما نستغرب الموضوع لما يقول لنا مثلا هتقام انتخابات نزيه سبحان الله لحد نزيه رجع تاني اه سبحان الله حاجه غريبه يعني يعني الواحد لما يستغرب يقول سبحان الله بيعملنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نستغرب لما نسمع الخبر اقول بالله مش هتنغشين لما اسمع الديك اللهم اني اسالك من فضلك العظيم وهكذا يبقى الانسان مع النبي صلى الله عليه وسلم كرسول اه في كل لحظة من لحظات حياته في كل خاطرة في كل موقف من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الموضوع يزاي ها عشان يبقب وليله وهي كبير هل توقف هذا القدر ونستكمل نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله من مناسبة الحامكر لما ننبقي قد Steek نستفتحها ب klar ان شاء الله عن الإيتي بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا